ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه قلت بلى يا رسول الله قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه